السادسة ومن يرتكب إحدى هذه الكبائر يلقى عقابا شديدا حيث يضاعف الله له العذاب يوم القيامة ويبقيه فيه ذليلا حقيرا أما من تاب إلى الله توبة خالصة وآمن إيمانا صادقا مصحوبا بالعمل الصالح فأولئك يمحو الله عنهم سيئاتهم ويجعل مكانها حسنات وكان الله غفورا لمن تاب رحيما بعباده